بس هو ما بيحدث الأثر ده ليه يا من تشتكي الشهوة يا من تشتكي الذنب تعتاده الفينة بعد الفينة يا من تشتكي تعصير الحال يا من تشتكين من ضعف الإيمان والله ثم والله ليس ثمة علاج أنفع من القرآن بس هو ازاي بيعرف يتداوى الايه دي بتاعتي الايه دي بتكلمني الايه دي لازم يجل لها قلبي ويهتز البدايه ايه اسمع صح وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير لو اسمع صح الموضوع يتحل شوفوا ربنا يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول بدأ بالسمع حسة السمع دي لو أنت بدأت تسمع صح وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له بصوا ما يقولش فاسمعوا له لا تكلف استمع يعني أنت قاعد كده بتسمع في فرق ما بين السمع وبين الاستماع بسمع وخلاص ممكن يكون سمع عابر كده إنما استماع بدأ يتكلف بدأ يديلها ودنه فاستمعوا له وبعد شوية بدأ يدخل في مرحلة التركيز التام وأنصته يحصل ايه ساعتها لعلكم ترحمون تنزل الرحمة تلاقي نفسك بقيت في تاني هو الموضوع ببساطة كده استمعوا له وأنصته لعلكم ترحمون لما بيستمع بيؤثر أكيد الاستماع ده على قلبك